بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الخامس عشر من مجالس سماع كتاب بيان ذالبيس الجهمية في التسيس بدعاه مو لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم تيمية الحراني رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله وأما قوله ومن هذه الجهة دع الشرع إلى هذه الطريقة وحث عليها في جملة ما حث أعني على العمل لا أنها كافية بنفسها كما ظن القوم بل إن كانت نافعة في النظرية فعلى الوجه الذي قل فيقال الشارع لم يأمر بالعمل لمجرد كونها معينة للنظر على حصول العلم بل هذا إنما ظنه هؤلاء المتفلسفة هؤلاء المتفلسفة ونحوهم من المبطلين الذين يظنون أن غاية الكمال الإنساني المطلوب هو أن يكون الإنسان عالما وهذا في غاية الجهل كما قد بسطناه في غير هذا الموضع بل مقدمهم الجه المصفوان لما ادعى أن المعرفة في القلوب تنفع وهي لم يكن معها عمل أطلق غير واحد من الأئمة كوكي بن الجراح وغيره تكفير من يقول ذلك فكيف بمن يقول إنها المقصود فقط وما سواها وسيلة؟ هذا العمر لو كان مقصودهم المعرفة التي دلت عليها الرسل فكيف هم يعنون بالمعرفة عقائد أكثرها باطلة, أكثرها باطلة مناخذة للشارع والعاقل؟ فالكل واحد من علم القلب وعمله الذي أصله محبة القلب هو أمر مأمور به مقصود للشارع فالعلم بمنزلة السبب والأصل يوجب المحبة والإرادة والطلب المحبوب للمعبود؟ ثم كلما ازداد العبد معرفة ازداد محبة وعبادة وكلما ازداد محبة ازداد عبادة والمطلوب المقصود الذي هو الغاية هو الله سبحانه وأن يكون العبد عابدا له قال تعالى وما خلقة الجن والإنس إلا ليعبدون وليست عبادته مجرد الأعمال البدنية بل أصل العبادة كمال معرفته وكمال محبته وكمال تعظيمه وهذه الأمور تصحبه في الدار الآخرة فكل من النظر والعمل مأمور به مقصود للشارع، وكل منهما معين للآخر، وشرط في حصول المقصود في الآخر، فإن الناظر مع سوء قصده وهواه لا يحصل له المطلوب لا من العلم ولا من العمل، والعامد مع فساد نظره لا يحصل له المقصود لا من العلم ولا من العمل، بل كلاهما واجب لنفسه وشرط للآخر، فلا بد من سلوك الطريقين معا ليس ذلك في وقت واحد ولابد أن يكون ذلك جميعه موافقا لما أخبر به الرسول وما أمر به فإذا حصل هذا وهذا كان العبد من الذين هم على هدى من ربهم الذين هم المفلحون وإلا كان من المغضوب عليهم والضالين مثل من اقتصر على النظر دون العمل أو على العمل دون النظر أو جمعهما وأعرض عن كون نظره وعمله على الوجه المشروع المأمور به فكيف بمن كان له نظر مجرد غير شرعي كحال كثير من المتفلسفة والمتكلمين أو عمل مجرد غير شرعي كحال كثير من عباد المتفلسفة والمتصوفين فهذا هذا والله أعلم ولا رأيب أن من أشهر مشيخ الصوفية وأعظمهم عندهم وعند العامة في عصر أبي المعال الجويني شيخ الإسلام أبا, أبا إسماعيل الأنصاري وأبا القاسم سعدة ابن علي الزنجاني أمثالهما فلينظر ما ذكره هؤلاء في مصنفاتهم ولهذا لما كانت هذه الحجة التي جعلها المتكلمون الجهمية الدين ويحجة الأعراض مستلزمة في الحقيقة لحدوث رب وتعطيله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا وكانت في المعتزلة أخذها من أخذها من الأشعرية وكانت بينها وبين مذهب الدهرية من الملازمة ما تقول إليه كما نبهنا عليه تكلم الناس بذلك حتى قال شيخ الإسلامي أبو إسماعيل عبد الله بن محمد للأنصري في كتابه المشهور في ذم الكلام وأهله ولما نظر مبرزون من علماء الأمة وأهل الفهم من أهل السنة طوايا كلام الجهمية وما دعته من أمور الفلاسفة ولم نقف فيها إلا على التعطيل البحث وأن قطب مذاهبهم ومنتهى عقدتهم ما صرحت به رؤوس الزنادقة قبلهم أن الفلك دوار والسماء خالية وأن قولهم إنه تعالى في كل موضع وفي كل شيء ما جوف كلب ولا جوف خنزير ولا حشا فرارا من الإثبات وذهابا عن التحقيق وأن قولهم سميع بلا سمع بصير بلا بصر عليم بلا علم قادر بلا قدرة إله بلا نفس ولا شخص ولا صورة ثم قالوا لا حياة له ثم قالوا لا شيء فإنه لو كان شيئا لأشبه الأشياء حاولوا حول مقال رؤوس الزنادقة القدماء إذ قالوا الباري لا صفة ولا لا صفة خافوا على قلوب ضعف المسلمين وأهل الغفلة وقله الفهم منهم اذ كان ظاهر تعلقهم بالقرآن وإن كان اعتصاما به من السيف واجتنانا به منه وإذا هم يرون التوحيد ويخاوضون المسلمين ويحملون الطيالسة فافصحوا بمعانيهم وصاحوا بسوء ضمائرهم ونادوا على خبايا نكثهم فيا طول ما لقوا في أيامهم من سيوط الخلفاء والسن العلماء وهجران الدهماء فقد شحنت كتاب تكفير الجهمية من مقالات علماء المسلمين فيهم ودأ الخلفاء فيهم ودق عامة أهل السنة عليهم وإجماع المسلمين على إخراجهم من الملة فعلت عليهم الوحشة وطالت عليهم الذلة وأعيتهم الحيلة إلا أن يظهروا الخلاف لأوليهم والرد عليهم ويصبغوا كلامهم صبغا يكون الوح للأفهام وأنجع في العوام من أساس أوليهم يجد بذلك المساغ ويتخلص من خزي الشناعة فجاءت بمخاريقة راء للغبي بغير ما في الحشايا ينظر الناظر الفهيم في جذرها فيرى مخ الفلسفة يكسى لحاء السنة وعقد الجهمية تنحل ألقاب الحكمة تنحل ألقاب الحكمة يردون على اليهود قولهم يد الله مغلولة فينكرون الغلة وينكرون اليد فيكونون أسوأ حالا من اليهود لأن الله تعالى أثبت الصفة ونفى العيب واليهود أثبتت الصفة وأثبتت العيب وهؤلاء نفوا الصفة كما نفوا العيب ويردون على النصارى في مقالهم في عيسى وأمه فيقولون لا يكون في المخلوق إلا المخلوق فيبطلون القرآن فلا يخفى على ذوي الألباب أن كلام أولهم وكلام آخرهم أن كلام أولهم وكلام آخرهم كخيط السحارة فاسمعوا الآن يا ذوي الألباب وانظروا ما فضل هؤلاء على أولئك قالوا قبح الله مقالتهم إن الله موجود بكل مكان وهؤلاء يقولون ليس هو في مكان ولا يوصف بأين وقد قال المبلغ عن الله صلى الله عليه وسلم لجارية معاوية بن الحكم رضي الله عنه أين الله وقالوا هو من فوق كما هو من تحت لا يدرأينه ولا يوصف بمكان وليس هو في السماء وليس هو في الأرض وأنكروا الجهة والحد وقال أولئك ليس له كلام إنما خلق كلاما وهؤلاء يقولون تكلم مرة فهم تكلمون ويسلم به منذ تكلم لم ينقطع الكلام ولا يوجد كلامه في موضع ليس هو به ثم يقولون ليس هو في مكان ثم قال ليس له صوت ولا حرف وقالوا هذا فاج وورق وهذا صوف وخشب وهذا إنما قصد به النقش وأريد به النفس وهذا صوت القارئ أما ترى منه حسنا وغير حسن وهذا لفظه أو ما تراه مجازا به حتى قال رأس رؤوسهم أو يكون قرآن من لبد وقال آخر من خشب فراوغوا فقالوا هذا حكاية عبر بها عن القرآن والله تعالى تكلم مرة ولا يتكلم بعد ذلك ثم قالوا غير مخلوق ومن قال مخلوق كافر وهذا من فخوخهم يصطادون به قلوب عوام. أهل السنة وإن اعتقادهم القرآن غير موجود لفظت الجهميه الذكور بمره والاشعريه الإناث بعشر مرات وأولئك قالوا لا صفه وهؤلاء يقولون وجه يقال وجه النهر ووجه الامر ووجه الحديث وعين لعين المتاع وسمع كأذن الجدار وبصر كما يقال جداراهما تتراءى جداراهما يترأيان ويد كيد المنة والعطية والأصابع كما يقال خراسان هي أصبع الأمير هي أصبع الأمير والقدمين كقولهم جعلت الخصومة تحت قدمي والقبضه كما قيل فلان في قبضتي أي أنا مالك امره وقال الكرسي العلم والعرش الملك والضحك الرضاء والاستواء الاستيلاء والنزول القبول والهرولة مثله فشبهوا من وجه وانكروا من وجه وخالفوا السلف وتعدوا الظاهرة وردوا الاصل ولم يثبتوا شيئا ولم يبقوا موجودا ولم يفرقوا بين التفسير والعبارة بالألسنة فقالوا لا نفسرها نجريها عربية كما وردت وقد تأولوا تلك التأويلات الخبيثة أرادوا بهذه المخرقة أن يكون عوام المسلمين أبعد عيابا عنها وأعيا ذهابا منها ليكونوا اوحش عند ذكرها وأشمس عند سماعها وكذبوا بل التفسير ان يقال وجه ثم لا يقال كيف وليس كيف في هذا الباب من مقال المسلمين فاما العباره فقد قال الله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلوله وانما قالوها بالعبرانيه فحكاها الله عنهم بالعربيه وكان يكتب رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبا بالعربيه فيها اسماء الله وصفاته فيعبر بالالسنه عنها ويكتب اليه بالسريانيه فيعبره له زيد بن ثابت رضي الله عنه بالعربيه والله تعالى يدعى بكل لسان باسمه فيجيب ويحلف بها فيلزم وينشد فيجاز ويوصف فيعرف ثم قالوا ليس ذات الرسول بحجه وقالوا ما هو بعدما مات بمبلغ فلا تلزم به الحجة فسقط من أقاويلهم على ثلاثة أشياء أنه ليس في السماء رب ولا في الروضة رسول ولا في الأرض كتاب كما سمعت يحيى بن عمار رحمه الله يحكم به عليهم وإن كان موهما وإن كانوا موهما ورووا عنها أو استوحشوا من التصريح بها فإن حقائقها لازمة لهم وأبطال التقليد فكفروا آبائهم وأمهاتهم فكفر آبائهم وأمهاتهم وأزواجهم عوام المسلمين وأوجب النظر في الكلام واضطروا إليه الدين والطرب إليه الدين بزعمهم. فكفروا السلف وسموا الإثبات تشبيها فعابوا القرآن وضللوا الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تكن ترى فيهم رجلا ورعا ولا للشريعة معظمة ولا للقرآن محترمة ولا للحديث موقرة سلبوا التقوى ورقة القلب وبركة التعبد ووقار الخشوع واستفضل الرسول فانظر فلا هو طالب آثاره ولا متتبع أخباره ولا متأصل عن سنته ولا هو راغب في أسوته يتقلد مرتبة العلم وما عرف حديثا واحدا تراه يهزأ بالدين ويضرب له الأمثال ويتلعب بأهل السنة ويخرجهم أصلا من العلم لا تنفذ لهم عن بطانة إلا خانتك ولا عن عقيدة إلا رابتك ألبسوا ظلمة الهوى وسلبوا هيبة الهدى فتنبو عنه الأعين وتشمئز منهم القلوب وقد ذكر قبل ذلك باب تعظيم إثم من سن سنة سيئة أو دعا إليها وذكر الأحاديث في هذا الباب ثم ذكر حديثا رواه من حديث عثمان بن سعيد حدثنا يحيى بن الحماني حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح عن تبني ابن حدثني أبو صخر حميد بن زياد أنا نافعا أخبره عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في أمتي مسخ وذلك في قدرية وزندقية قال فلم يكن بد أن يكون ما قاله كائن كائنا فلم يظهر شيء من ذلك حتى قدر عثمان بن عفان رضي الله عنه ظلما وهي إحدى فتنتي هذه الأمة اللتين لا ثالث لهما توازنهما التي ثانيتهما فتن الدجال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقد في الحديث أنه من نجا من ثلاث فقد نجا موت وقتل خليفة مضطهد بغير حق والدجال فلما قتل ذو النورين رضي الله عنه بين ظهراني المسلمين في الشهر الحرام وبيحرم الرسول عليه الصلاة والسلام باعين المسلمين وانشقت العصا وتفرقت الجماعة تشامست الاعيون وتجادلت الانفس واختلفت الاراء وتباعدت القلوب وساءت الظنون واشتعلت الريب واستقوت التهم وجدت كل فتنة وجدت كل فتنة فرصتها فلفظت غصتها واشتغل الرعاء وأسلم النشء، وتزاحف أئمة الهدى رغبة في زهرة الدنيا فأخذت الغوات أزمة الضلالة فتهوست لها قلوب أهل الغفلة فمما ظهر في المسلمين من زيغ الدين الكلام في التوحيد تكلفها وهي الزندقة الأولى وهي ثلاث قواعد نجم بعضها على أثر بعض الأولى منها القول بالقدر وهي فتنة البصرة ثم قصو السلف وهي فتنة الكوفة ثم إنكاروا الكلام لله ويا فتنة المشرق فأما فتنة القدر فأول من تكلم بها معبد الجهري رجل من البصرة كان عنده سوء حظ من العلم يقال له معبد بن خالد ويقال معبد بن عبد الله بن عويمر مات بعد الهزيمة وكان يومئذ مع ابن الأشعث وأصابته جراحة وهو أول من تكلم بالقدر وهو الذي تبرأ منه عبد الله بن عمر بن الخطاب فتكلم عليه عمر بن عبيد وجادل به غيلان وغيلان هو ابن ابي غيلان ابو مروان من موال عثمان بن عفان وكان عنده حظ من العلم تكلم به امام عبد الملك بن مروان واستتابه عمر بن عبد العزيز ثم ظهر منه تكذيب التوبة فصلب على باب الشام باخذ حالة لقيها بشر قصته قد تقصيتها في كتاب تكفير الجهمية وام عمر بن عبيد وهو عمر بن عبيد بن كيثان ابن باب مولى بني تميم البصري مدى سنة 43 ومئة في طريق مكة فإنه أول من بسط أساسه فأصبح رأسه ونظم له كلام ونصبه اماما ودعا إليه ودل عليه فصار مذهبا يسلك وهو إمام الكلام ودعية الزندقة الأولى ورأس المعتذلة سموا بها لاعتزاله حلقة الحسن البصري وهو الذي لعنه إمام أهل الأثر مالك بن أنس مالك بن أنس الأصبحي وإمام أهل الرأي النعمر بن ثابت الكوفي أبو حنيفة وحذر منه إمام أهل المشرق عبد الله بن المبارك الحنظلي وقد قدمنا أسانيد تلك الأقوال فسلط الله عليه وعلى من استتبع واخترف سيفا اخترع سيفا من سيوف الإسلام وهو أبو بكر أيوب ابن أبي تبيمة السختيالي واسم أبيه كيسان من أهل البصرة فهتك أستاره أظهر عواره ووسمه باللعنة وألحق به بلاء الكفتنا وهو الذي يقول قتيبة بن سعيد إذا رأيت الرجل من أهل البصرة يحب أيوب فعلم أنه على الطريق وقال رجل لأحمد بن حنبل رحمه الله من السني قال من أين أنت قال من أهل قال أتحب أيوبا استختياني قال نعم قال فأنت سني هذه قصة أهل البصرة وأما قصة غيلان فظهرت بليته بالشام وافتتن بها ثور بن يزيد ومكحول من الفقيه وجماعة من أهل العلم بتلك الناحية فسلط الله عز وجل عليهم ريحانة أهل الشام أبا عمر عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزعي فلاحظهم بالصغار ووضعهم في المقدار وبسط عليهم لسانا أعطي بيانا وظن عليهم ببشاشة الوجه وطلاقة اللقاء حتى ذل به الأعزة في سبيل الضلالة وعز به الأذلة في سبيل السنة بحمد الله رب العالمين ومنه وأما فتنة قصب السلف فإن الكوفة دارها التي خرجتها ثم طار في الآفاق شررها واستطار فيها ضررها وإنما هاجتها احلام فيه ضيق وأشربتها قلوب فيها حمق ولها عروق خفية السلامة للقلوب في ترك اظهار بعضها وأربابها أحمق خلق الله تعالى عرض التساوي بين علي بن أبي طالب وبين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم ثم أخذ تفضله عليهما ثم جعلت توليه عليهما وتخاصمهما له وتظلمهما وتوليه حقهما بالقياس العقلي ترفعه ببنت الرسول صلى الله عليه وسلم وسبب البتول رضي الله عنها ثم جاءت تعديله بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وتشركه في وحي السماء ثم خطأ جبريل في نزوله فحل فحلت الأمة من النبوة وأحوجتها إلى علي رضي الله عنه ثم ادعت له الإلهية ثم ادعتها لوالده قال الإمام الشعبي لو كانوا دوابا لكانوا حمراء أو كانوا طيرا لكانوا رخما فاستظهرت بهؤلاء الغالية أرباب القلوب المريضة على قصب السلف الصالح الذين هم الناقلون وفيهم قانون الدين وديوان الملة فترى أمثلهم طريقة وأصوابهم وثيقة من يتستر بفضائل علي رضي الله عنه ويربأ به عن منزله الذي أنزله الله تعالى من الشرف به ثم روى من طريق العباس بن عقده حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال قرأت على أبي حدثنا ابن الحباب عن عبد الأعلى هو ابن عامر هو ابن عمرو الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تصلح الصلاة إلا على النبي صلى الله عليه وسلم فلما تعادنت أولئك الغواة بتلك الضلاله وتعاونت عليها قيد الله لها إماما خلصه حساما وهو أبو محمد عبد الله بن إدريس الأودي فصرح بقدحهم ودفع في نحرهم ونادى على خباياهم وأورى عن خفاياهم فلم تكابد الأمة من شؤم شيء ما كابدت من شؤم تلك الفتنة لم يكد قلب مسلم يسلم من شوب منها إلا من رحم ربك فعصم وأما فتنة إنكار الكلام لله عز وجل فأول من بدعها جعد بن درغم فلما ظهر جعد قال الزهري وهو استاذ ائمه الاسلام حينئذ ليس الجعدي من امه محمد صلى الله عليه وسلم ورواه باسناده من طريق من ابي حاتم فاخذ منه جهم بن صفوان هذا الكلام فبسطه وطراه ودعا اليه فصار به مذهبا لم يزل هو يدعو اليه الرجال وامراته زهره تدعو اليه النساء حتى استهوى خلقا من خلق الله كثيرا اما الجعد، فأما الجعد، فكان خزري الاصل فيما أخبرنا، وأسنده عن قتيبة ابن سعيد. ولكن جهم، ولكن جهم، ولكن جهم بسط ذلك المذهب وتكلم فيه، وهو صاحب ذلك المذهب الخبيث. وكانوا قد حذروه, حذروه فيما أخبرناه وأسند ذلك من طريق ابن أبي حاتم إلى مقاتل بن حيان قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فقال من أين أنت قل من أهل قلت من أهل بلخ قال كم بينك وبين النهر قلت كذا فارسخ قال هل ظهر من وراء النهر رجل يقال له جهم قلت لا قال سيظهر من وراء النهر رجل يقال له جهم يهلك خلقا من هذه الأمة يدخله الله وإياهم النار مع الداغلين فأما الجعد بن من فضح به خالد بن عبد الله القسري على رؤوس الخلائق وما له يومئذ بالنكير وذلك سانة نيف وعشرين ومئة وأما الجهم وكان بمروين فكتب هشام بن عبد الملك إلى واليه على خراسان نصر بن سيار يأمره بقتله فكتب إلى سلم بن أحوز وكان على مروين فضار بعنقه بين نظارة أهل العلم وهم يحمدون ذلك هذه قصة فتنة أهل المشرق بها بسطت ومهات ثم سارت في البلاد فقام لها ابن أبي دؤات وبسر بن غيات فملأت الدنيا مهنتان والقلوب فتنتان دهرا طويلا فسلط الله تعالى عليهم علما من علم الدين اوتي صبرا في قوة اليقين ابها عبد الله احمد بن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن اسد الشيباني فشد المئزر وابل فتنة وجاد بالدنيا وظن بالدين وعرض عن الغضاضط على طيب العيش ولم يبال في الله خفة الاقران ونسي قلة الاعوان حتى هد ما شد وقدم ما مد فاما قبل الطائفة التي قالت بالقدر فارادت منازعة في الربوبيه وقعت فيها فضاهت المجوسية الاولى وهم الزنادقة التي كانت تشوش على الأولين دينهم ولعنهم الله تعالى على لسان سبعين نبيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا آخرهم وما الذين قالوا في السلف الصالح بالقول السيء فأرادت القذف في الناقل لأن القذف في الناقل إبطال للمنقول فأرادوا إبطال الشرع الذي نقلوا وإنما تعلقوا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه تسلحا وروي عن أبي الربيع الزهراني قال كان من هؤلاء الجهمية عندنا وكان يظهر من رأيه الترفض وانتحاله بعلياً رضي الله عنه فقال له رجل ممن يخالطه ويعرف مذهبه قد علمت أنكم لا ترجعون إلى دين الإسلام ولا تعتقدونه فما الذي صبكم على الترفض وحب علي قال إذا أصدقك إنا إذا أظهرنا الذي نعتقده رمين بالكفر والزندقاء وقد وجدنا أقوام ينتحلون حب علي ويظهرونه ويقعون بمن شاء وانتسبوا بذلك إلى الرفض والتشيع ويعتقدون ما شاء ويقولون ما شاء, ويقولون ما شاء وقد حمس الخليفة رجلا في الزندقة فدخل عليه رجل فقال له قد كنا نعرفك بسبب الصحابة والرافض فما خرج بك إلى الزندقة فقال نا يغمائي وما جنى علي أبو بكر وعمر لولا بوض صاحبهما قال وقد صدق ما رأيت من رجل يزن بشيء من الرفض إلا كانت تخرج من فيه أشياء لا تشبه كلام المسلمين وأما الذين قالوا بانكار الكلام لله عز وجل فأرادوا إبطال الكل فأرادوا إبطال الكل لأن الله تعالى إذا لم يكن على زعمهم الكاذب متكلما بطل الواحي وارتفع الأمر والناهي وذهبت الملة عن أن تكون سمعية فلا يكون جبريل عليه السلام سمع ما بلغ ولا الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ ما أنفذ فيبطل التسليم والسمع والتخليد ويبقى المعقول الذي به قاموا وهذا قول عثمان بن سعيد إن جهما إنما بنى زندق زندقته على نفي كلام الله عز وجل فهذه القواعد ثلاث أبنية الزندقة الأولى، وهم الزنا هذه كما سمعت يحيى ابن عمار يقوله، وروى بإسناده عن زر بن صالح السدوسي قال: قلت لجهم بن صفوان هل نطق الرب قال لا. قلت فينطق؟ قال لا. قلت فمن يقول لمن الملك اليوم ومن يرد عليه لله الواحد القهار فقال لا أدري زادوا في القرآن وناقصوا ثم قال باب ذكر كلام الأشعري وذكر ما قدمناه عنه وذكر قبل هذا قال سمعت عدنان ابن عبدة النميرية يقول، سمعت أبو بكر البصامي يقول، كان أبو الحسن الأشعري أولاً ينتحل الاعتزال، ثم رجع فتكلم عليهم، وإذنما مذهب التعطيل، إلا أنه رجع من التصريح إلى التمويه، وقال، سمعت أحمد ابن أبي نصر يقول، رأينا محمد ابن الحسين السلمي يلعن الكلابية. قال وسمعت عبد الرحمن ابن محمد ابن الحسن يقول وجدت أبا حامد الإسرائيلي وأبا الطيب الصعلوكي وأبا بكر القفال المروزي وأبا منصور الحاكم على الانكار على الكلام وأهله قال وسمعت عبد الواحد ابن ياسين المؤذن أم بأن جعفر يقول رأيت وبين قول عام مدرسة أبا الطيب بأمره من بيتي بين حضراء أبا بكر ابن فورك فصل وأصل هؤلاء المتكلمين من الجميع المعتزلة ومن وفقهم الذي بنوا عليه هذا هو مسألة الجوهر الفرد فإنهم ظنوا أن القول بإثبات الصانع وبأنه خلق السماوات والأرض وبأنه يقيم القيامة ويبعث الناس من القبول لا يتم إلا بإثبات الجوهر الفرد فجعله أصلا للإيمان بالله واليوم الآخر أما جمهور المعتزلة ومن وفقهم كأب المعالي وذويه فيجعلون الإيمان بالله تعالى لا يحصل إلا بذلك وكذلك الإيمان في اليوم إذ كانوا يقولون لا يعرف ذلك إلا بمعرفة حدوث العالم ولا يعرف حدوثه إلا بطريقة الأعراض وطريقة الأعراض مبنية على أن الأجسام لا تخلو منها وهذا لم يمكنهم أن يثبتوه إلا بالأكوان التي هي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون فعلى هذه الطريقة اعتمد أولوهم وآخروهم حتى القائلين بأن الجواهر لا تخلو عن كل جنس من أجناس الأعراض وعن جميع أضداده إن كان له أضداد وإن كان له ضد واحد لم يخل الجوهر عن أحد الضدين وإن قدر عرض لا جنس له لم يخل الجوهر عن قبول واحد من جنسه إذا لم يمنع مانع من قبوله فإن هذا أبلغ الأقوال وهو قول أصحاب الأشعري ومن وفقهم كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وابي الجواني وابي الحسن الزاغني وغيرهم فإنه لم يمكنهم أن يثبتوا أن الجسم لا يخلو من الأعراض إلا بالأكوان ثم عند التحقيق لم يمكنهم أن يثبتوا أن يثبتوا ذلك إلا بالاجتماع والافتراق فإن منهم من يقول الكون أمر عدمي ومنهم من يقول الكون الذي هو الحركة والسكون إنما يلزم إذا كان الجسم في مكان فأما إذا لم يكن في مكان فيجوز خلوه عن الحركة والسكون كما يقوله طوائف كالذين قالوا ذلك من الكرمية فآل الأمر بهذه الطريقة إلى الاجتماع والافتراق وعلى ذلك اعتمد أبو المعالي وغيره من الأشعرية وعلى ذلك اعتمد محمد بن الهيصم وغيره من الكرمية ومعلوم أن قبول الاجتماع والافتراق لم يمكنهم حتى يثبتوا أن الجسم يقبل الاجتماع والافتراق وذلك مبني على أنه مركب من الأجزاء التي هي الجواهر المنفردة فصار الإقرار بالصانع مبنيا عند هؤلاء المتكلمين على إثبات الجوهر الفرد ثم الذين ذكروا أن لهم طريقا إلى إثبات الصانع غير هذه كأبي عبد الله الرزي وغيره وهو الذي عليه أبو الحسن الأشعري وغيضه من الحذاق قال من قال من هؤلاء إن إثبات المعاد موقوف على ثبوت الجوهر الفرد وهذا قول أبي عبد الله الرزي وغيره وهو مخلص ممن جعله الأصل في الإيمان بالله فجعله هو الأصل في الإيمان والمعاد مع كونه يجعله أصلا في نفي الصفات التي ينكرها كما سيأتي بيانه قال في أكبر كتبه الكلامية الذي سماه نهاية العقول في الأصل السابع عشر يعلم أن معظم الكلام في المعاد إنما يكون مع الفلاسفة ولهم أصول يفرعون شبههم عليها فيجب علينا إراد تلك الأصول أولا ثم الخوض بعدها في المقصود فلا جرم رتبنا الكلام في هذا الأصل على أقسام ثلاثة القسم الأول في المقدمات وفيه ثمان مسائل المسألة الأولى في الجزء الذي لا يتجزأ ولا شك أن الأجسام التي نشاهدها قابلة للانقسامات فالانقسامات التي يمكن حصولها فيها إما أن تكون متناهية أو لا تكون فيخرج من هذا التقسيم أخسام الأربعة. أولها أن تكون الأقسامات حاصلة وتكون متناهية، وثانيها أن تكون حاصلة وتكون غير متناهية، وثالثها أن لا تكون حاصلة ولكن ما يمكن حصوله منها يكون متناهيا، ورابعها أن تكون حاصلة ولكن ما يمكن حصوله منها يكون غير متناهٍ. فالأول مذهب جمهور المتكلمين والثاني مذهب النظام والثالث مذهب بعض المتأخرين والرابع مذهب الفلاسفة فنخلص من هذا أن الخلاف بيننا وبين الفلاسفة في هذه المسألة يقع في مقامين أحدهما أن الجسم مع كونه قابل للانقسامات هل يعقل أن يكون واحدا؟ فأنيهما أنه بالتقدير أن يكون واحدا؟ هل يعقل أن يكون قابل للانقسامات الغير متناهية؟ وأعجب من هذا أنهم يجعلون إثبات الجوهر الفردي دين المسلمين حتى يعد منكره, منكره خارجا عن الدين كما قال أبو المعالي وذو. اتفق المصرفون على أن الأجسام تزنها في تجزئها وانقسامها حتى تصير أفرادا وكل جزء لا يتجزأ ولا ينقسم وليس له طرف طرف واحد وجزء شائع ولا يتميز وإلى هذا صار متعمقون في الهندسة وعبروا عن الجزء بالنقطة فقالوا النقطة شيء لا ينقسم وصار الأكثرون من الفلاسبة إلى أن الأجسام التي تتناهى في تجزئتها وانقسامها وإلى هذا صار النظام من أهل الملة ثم اعترفوا بأنه تنتهي قسمتها بالفعل ولا تنتهي قسمتها بالقوة ويعنون بالقوة صلاحية لجزء الانقسام والعجب أنهم اتفقوا على أن الأجرام متناهية الحدود والأقطار منقطعة الأطراف وأكثاف وكذلك على كل جملة ذات مساحة فإن لها غايات ومنقطعات بالجهات ثم قضوا بأنها تنقسم أجزاء بلا نهاية والجملة المحدودة كيف تنقسم أجزاء لا تتناهى ولا يحط بها قلت والكلام في ذلك من وجهين، أحدهما أن نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول والصحابة والتابعين وإمة لم يبنوا شيئا من أمر الدين على ثبوت الجوهر الفرد ولا انتفائه وليس المراد بذلك أنهم لم ينطقوا بهذا اللفظ فإنه قد تجدد بعدهم ألفاظ اصطلاحيه يعبر بها عما دل عليه كلامهم في الجملة وذلك بمنزلة تنوع اللغات وتركيب الألفاظ المفردات وإنما المقصود أن المعنى الذي يقصده المثبتة والنفاة بلفظ الجوهر الفرد لم يبني عليها أحد من سلف الأمة وامتها مساله واحدة من مسائل الدين ولا ربط بذلك حكما علميا ولا عمليا فدعوا المد المدعي إن بناء أصل الإيمان بالله واليوم الآخر على ذلك يضاهي دعوى المدعي أن ما بينوه من الإيمان بالله واليوم الآخر ليس هو على ما بينوه بل إما أنهم ما كانوا يعلمون الحق أو يجوز الكذب في هذا الباب لمصرحة الجمهور كما يقول نحو ذلك من يقوله من المنافقين من المتفلسفة والقرامضة ونحوهم من الباطنية فإنهم إذا أثبتوا من أصول الدين ما يعلم بالاضطرار أنه ليس من أصول الدين لازم قطعا تغيير الدين وتفديله ولهذا زاد أهل هذا الفن في الدين ونغص منه علما وعملا وإذا كان كذلك لم يكن الخوض في هذه المسألة مما يبنى عليه الدين بل مسألة من مسائل الأمور الطبيعية كالقول في غيرها من أحكام الأجسام الكلية وايضا فإنه اطبق ائمه الإسلام على ذم من بنى دينه على الكلام في الجواهر والاعراض ثم هؤلاء الذين ادعوا توقف لإيمان بالله واليوم الآخر على ثبوته قد شكوا فيه وقد توقفوا في آخر عمرهم كإمام المتأخرين من المعتزلة أبي الحسين البصري وإمام المتأخرين من الأشعرية أبي المعاري الجويني وإمام المتأخرين من الفلاسفة والمتكلمين أبي عبد الله الرازي فإنه في كتابه بعد أن بين توقف المعاد على ثبوته وذكر ذلك غير مرة في أثناء مناظرته للفلاسفة قال في المسألة بعينها لما أورد حول نفات الجوهر الفرد فقال وهما المعارضات التي ذكرها فعلم أن من العلماء من مال إلى التوقف في هذه المسألة بسبب تعارض الأدلة فإن إمام الحرمين صرح في كتاب التلخيص في أصول الفقه أن هذه المسألة من محارات العقول وأبو الحسن الحسين البصري هو أحذق معتزلة توقف فيها ونحن أيضا نختار هذا التوقف فأي ضلال في الدين وخذلان له أعظم من هذا؟ الوجه الثاني دعوهم أن هذا قول المسلمين أو قول جمهور متكلم المسلمين ومن المعلوم أن هذا إنما قاله أول ذالي للعلاف ومن اتبعه من متكلم المعتزلة والذين أخذ ذلك عنهم وقد نفى الجور الفرد من أئمة المتكلمين من ليس دون من أثبته بل الأئمة فيهم أكثر من الأئمة في أولئك فنفاه حسين النجار وأصحابه كأبي عيسى برغوث ونحوه وضرار بن عمرو وأصحابه كحفص الفرد ونحوه ونفاه أيضا هشاون الحكم وأتباعه وهو المقابل لأبي هذيل، فإنهما متقابلان في النفي والإثبات ونفاه الكلابي أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وذوه ونفاه أيضا طائفة من الكرامية كمحمد بن صابر ونفاه بن الراوندي وليس نفي هؤلاء موافقة منهم لا للفلاسفة ولا للنظام بل قول النظام ظاهر الفساد وكذلك قول الفلاسفة أيضا وأكثر هؤلاء الذين ذكرناهم من النجارية والضرارية والكلابية والك لا يقولون في ذلك بقول النظام ولا الفلاسفة ولا يقولون بإثباته وذلك أن دعوى الفلاسفة قبول الأجسام والحركات والأزمنة الانقسام إلى غير نهاية باطل كما ذكره المثبتون وكذلك قول مثبتيه باطل بما ذكره نفاته من أنه لا بد من انقسامه حتى إن أما المعالي وغيره اعترفوا بأنه غير محسوس ومن تدبر أدلة الفلاسفة القائلين بما لا يتناهى من القسام والقائلين بوجود الجزء الذي لا يقبل القسام وجد أدلة كل واحدة من الطائفتين تبطل الأخرى والتحقيق أن كلا المذهبين باطل والصواب ما قاله من قاله من الطائفة الثالثة المخالفة للطائفتين أن الأجسام إذا تصغرت أجزاؤها فإنها تستحيل كما هو موجود في أجزاء الماء إذا تصغر فإنه يستحيل هواء أو ترابا فلا يبقى موجود ممتنع عن القسمة كما يقوله المثبتون له فإن هذا باطل بما ذكره النفاة من أنه لا بد أن يتميز جانب له عن جانب ولا يكون قابلا للقسمة إلى غير نهاية فإن هذا أفضل من الأول بل يقبل القسمة إلى حد ثم يستحيل إذا كان صغيرا وليس استحالة الأجسام في صغارها محدودا بحد واحد بل قد يستحيل الصغير وله قدر يقبل نوعا من القسمة وغيره لا يستحيل حتى يكون أصار منه وبالجملة فليس في شيء منها قبول القسمة إلى غير نهاية بل هذا إنما يكون في المقدرات الذهنية فأما وجود ما لا يتناهى بين حدين متناهيين فمكابرة وسواء كان بالفعل أو بالقوة ووجود موجود الله تميز جانب له عن جانب المكابرة بل الأجسام تستحيل مع قبول الانقسام فلا يقبل شيء منها انقساما لا يتلاها كما أنها إذا كثرت وعظمت تنتهي إلى حد تقف عنده ولا تذهب إلى أبعاد لا تتناها ولكن بنى هذه الطائفة البشرة من المتكلمين على مسمى هذا الاسم الهائل الذي هو الجوهر الفرد عندهم إثبات الخالق والمعاد وهو عند التحقيق ما لا يمكن أحدا أن يحصر بحسه باتفاقهم وعند المحققين لامس له وما أشباهه بالمعصوم المعلوم الذي بدعته القرامطة والمنتظر المعصوم الذي بدعته الرافضة والغوث الذي بدعته جهال الصوفية هو نظير ما يعظمه مقابل هؤلاء الفلاسفة المشائين وأتباعهم من الجوهر المجرد وهو ما يدعونه في النفس والعقول من أنها شيء لا داخل العالم ولا خارجه ولا متحرك ولا ساكن ولا متصل بغيره ولا منفصل عنه وأمثال هذه الطرهات فقول هؤلاء في إثبات هذا الجوهر المجرد كقول أولئك في الجوهر الفرد ثم إن هؤلاء وهؤلاء يدعون أن هذا هو حقيقة الإنسان هؤلاء يدعون أنه هذا الجوهر المجرد وهؤلاء يقولون إنه جوهر واحد منفرد أو جواهر كل منها يقوم به حياة وعلم وقدرة أو تقوم الأعراض المشروطة بالحياة ببعضها